الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوضه الله تعالى مشهوري أنفسنا ومسيئاتي عملنا نيهد الله تعالى فلا مضل له ويظهر في الأرهاب له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رب العصوره ثم مبع وغفل فينا مرة فدت ذكرنا أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة قال الشيخ مرعى الله ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السه وسجود التلاوة والسطرة ودعاء القنوت، والتشاهد الأول إذا سبق بركعة في ربعين وسن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهدية سن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهدية لأن مقصود بالاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراء إب الإنسان المأمون أن يستفتح ويتعوذ أيضا ولكن في الصلاة الجاهري في الصلاة الجاهري إب الإنسان المأمون ذكرنا أنه في الصلاة السرية لا بد أن يقرأ لا بد أن يقرأ الفاتحة لأن الإمام في الصلاة السرية يقرأ عن نفسه والمأموم يقرأ عن نفسه لكن في الصلاة الجهرية ذكرنا أن الراجح فيها أدى كلام الجماهير أن الإمام إذا لم يطلب فرصة للمأموم يجوز الإمام للمأموم أن يسكت ويكتفي بحرات الفاتحة أي فاتحة إمام لكن بالنسبة يقول هنا سن المأموم أن يستفتح يعني في بداية يكبر المأموم وبعدما يكبر يعني استفتح بأي صيغة من صيغة الاستفتاح التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتعود في الجهدي قال ويقرأ الفاتحة وصورة حيث شرعت ويقرأ الفاتحة وصورة حيث شرعت أي الصور إبا يقرأ الفاتحة أيضا وصورة حيث شرعت في سكتات إمام ويقبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراء ويقرأ في ما لا يجهر فيه متشر. يب سلمنا المأمور أحياناً يجد إمامه يترك فرصة يترك فرصة بعد تكبيره الإحرام يرى لو إن لو أن المأمور لو أن الإمام ترك فرصة بعد يعني بعد تكبيره الإحرام وقبل أن يقرأ الفاتحة يب الإنسان المأمور يقرأ, يقرأ يقرأ يقرأ في سر ويقرأ في عجائب. ويقرأ في مجاله خروجا من خلال من قال لابد من القراءة وتطبل الصلاة حتى لو كان الإنسان يصل جماعه صلاه جهريه كالشافعي يبى يقرأ. فقسمنا الإنسان الإمام لم يطرق لم يطرق هو بيقرأ يعني الفاتحة وبعدين ما يطرقش فرصة المأموم يعمل إيه؟ هنا يعني كأن الشيخ المرعى توسط في المسألة يقول يقرأ الفاتحة وصورة حيث شرعت بس يقرأ فين في سكتات امام في سكتات ايمان طيب السكتات تكون امتا السكتات قال وهي قبل الفاتح قبل الفاتح في عامة الأول قبل الفاتح فالرة عامة الأول يعني قبل الفاتحة في عامة الأول هي تكون سكتة السابت عن النبي السلام سكتة بعد التكبير سكتة لطيفة سكتة خفيفة يقرأ فيها يعني الاستفتاح أم هي الاستفتاح في سكتات ايمان وهي قبل الفاتح وبعدها وبعد فراغ القراءة وبعد بعد الفاتحة يطرأ يبدأ سكتة يسير الانسان الإنسان اليه إليه نفس اليه نفسه إب ولا الضالين آني, آني بعضهم يدخل في السر مباشرة وبعضهم يعني يطرق فرصة لمن خلفه وبعد فراغ القراءة بعد فراغ الايه القراءة بعد فراغ القراءة هو بيستدل بيه هنا قال دليل السكتات حديث إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها إذا فرغ من القراءة كلها إبر إذا استفتح فاي إذا استفتح إبر إنسان يعني سكتة وإذا فرغ من القراءة كلها إذا فرغ من القراءة كلها الراجع إنها تكون سكتة لطيفة جداً. لطيفة جداً بعد ما يفرغ من القراءة من الفاتحة ومن الصورة تكون سكتة يعني يسيرة لطيفة لا تسع شيء الرواية اللي بذكرها الثانية سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم والضالين ولكن هذا الحديث ضعيف ولكن هذا الحديث ضعيف لكن الإنسان على حسب كما ذكر, على حسب كما ذكر والله الإنام يعني ترك فرصة بل إن يقرا يقرأ فيه ما تركش فرصة يبقى يكتفي على الراجع بقراءة إنامه ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شانه ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب وصور وفي الأخرىين أو في الآخريتين بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب ده حديث صحيح قال في المغني الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم هذا قول أكثر العلم ده استحبابا ده استحبابا عند الجماهير لا في على الوجود عليه بيقرأ في مريات شرقي ما, ما تشاء. فص ومن أحرم مع إمام أو قبل إتمام دهيرة الإحرام لم تنعقد صلاة لم تنعقد صلاة. من أحرم مع إمام أو قبل إتمام دهيرة الإحرام لم تنعقد صلاة. صلاة منين صلاة المأمور الصورة إيه؟ الصورة عند المأمور إذا كبر الإمام يكبر خلفه يكبر خلفه. طيب المأمور أحرم مع أحرم مع يعني الإحرام تتكبرة الإحرام الإيمام بيقول الله أكبر المأموم قال الله أكبر مع مساويا له في أو قبل إتمام أكبر الإحرام يعني المأموم قبل أن يفرغ من قراءة من تتكبرة الإحرام وهي الله أكبر لسه مفرغش منها المأموم كبر كبر منه هنا بيقول لم تناق cél أي المأموم لم تناق الصلاة المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمام وقد فاته ولأنه تم بمن لم تنافق الصلاة بمن لم تنافق الصلاة يجب الأصل أن الإنسان المأموم ينتظر حتى يفرغ الإمام من تكبيره الاحرام ثم يكبر بعده ثم يكبر بعده قال والاولى للماموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمام الأول أن يشرع في أفعال الصلاة بعد ايمان بعد ايه بعد ايمان طبعا هو هنا بيقول الاولى الاولى الصواب لا الصواب نقول يجب يجب مش الاولى الصواب يقول يجب الحديث قال عليه السلام انما جعل الإمام ليتم به اذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سامع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجد وإذا سجد فاسجده ده حديث متفق عليه قال والفاء للتعقيب والترتيب ماشي وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ذروا الإمام موسى يب كل بيقول الاولى المأمون أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لا ده الواجب, الواجب عليه لأن كما ذكرنا لو شرع يعني قبل أن يخرج الإمام او قبل إمامه ويكبر يكبر الصلاة باطل الصلاة الماموم تكون باطل يب الحديث قال إنما جعل به يجنب إذا الإمام الأول وبعدين الماموم بعد طيب سلمنا وافقه. وافقه قال فإن وافقه فيها أو في السلام كري فإن فيها او في السلام كري لمخالفة السنة لمخالفة الإيه السنة يطرأ وافقه في فيها يطرأ فيها يعني إيه في الأفعال في في الأفعال يقصص في الإيه في الأفعال لكن ما يقصدش في تبرة الأحرام ولا في تبرة الأحرام سبق قل إيه تكون باطل لم إذا مقصود إن وافقه فيها أو في السلام كري لمحالفة يعني في الأفعال لمخالفة السنة يعني مفترض أن الإمام عندما يركع المأموم يركع بعده وسلمنا الإمام يقول الله أكبر وهو يهوي إلى الربوع المأموم وفقه قال إن وافقه قريها أو في السلام لمخالفة السنة ولم تفسل صلاته لأنه اجتمع معه في الرجل لأنه اجتمع معه في الإيدي في الركن. لكن طبعا الصواب في المسألة أن يأتي بعد الإمام المأموم يأتي بعد الإمام لكن سلم نوافق الإمام ، مش الصلاه باطل ولكن الصلاه مكروهه في هذه الايه القصه طيب ان سبقه ان سبقه هيحبه. مش بس هيحبه. وده للاسف يعني منتشر عند جماهير المسلمين منتشر عند جميع المسلمين حتى في الإخوة. حتى في الإخوة تجد ان هو قبل ما يركع الإمام ، قبل ما يرفع قبل ما يسجد يعني وممكن يسلم قبل كده في الغرض المقصود ان هذا حرام، اسيء هذا حرام لقول عليه الصلاه والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا يرفع ولا لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالا ولا بالقيام ده حديث رواه لنا مسلم رحمه الله قال والنهي يقتضي التحريم النهي يقتضي لا تسبقوا لا تسبقون. ده نهي والاصل في النهي التحريم حديث ابي هريره مرفوعا انما يخشى الذي يرفع راسه قبل الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار رأسه رأس حمار إبّى النبي عليه الصلاة بيه عليه الصلاة والسلام كأنه يتوعد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار إبّى دائما حقيقة وإما كناية عن البلد يعني كأن الإنسان المأموم يقينه ان هو لا يستطيع ان يفرغ ويخرج من صلاته الا بعد الايه بعد تسليم الامام طيب هو طول الصلاه عمري يثقل طول الصلاه ما ليس وقتنا طيب في الصوره اللي بيثقل فيها الامام ديت يا ترى هل يخرج قبل السلام لا مستحيل يبقى ما لهاش ملهاش عباره يعني ملهاش عباره ولا شيء ان انت تصدق التسابق الايه الايمان يبقى كانك سباع شباك النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاد البلاد الايه الحمام إن الحمار يضرب به المثل في البلادة بلاده الزهر، بلاده العقل بلاده التفكير وكذلك هذا الإنسان طالما أنت تصادق الإيمان وفي الاخر مرتبط بصلاته لا تسلم إلا معه إذا أنت كالحمار كير أو يحمل حديثها الحقيق من الممكن والله قادر على كل شيء وقد حدث, وقد حدث هذا الشيء أن رجل حول الله صراطه صراطه حمار وقد حدث هذا, هذا الشيء في عصر الرسول فالله تبارك وتعالى على كل شيء قادر فالإنسان يخشى سجى إذا أنت تنتظر إمام حتى يرفع حتى يرجع حتى يس حتى يفروق من الفعل فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به ليأتي به مع إمام مع إمام نقصد بعد إمام ليكون مؤتماً منه سلمنا حصل هذا الشيء الإنسان مستعدم شوية أو مشوقة باله وبعدين ركع أو سرد أو رفع قبل إمام قبل إمام بس متعمد متعمد يطرى متعمد لزمه أن يرجع ليأتي به يأتي به معي إمام تبلو سبحان لو سلح برض يتزم وين أن يأتي به يب لو أن إنسان تعمد أن يركع أو يسجد قبل الإمام لا بد أن يرجع مرسليا ويرفع ويأتي بعد, الإيه؟ بعد الإمام يأتي بعد بعد يعني يأتي بعد ركوع الإمام أو سجود الإمام فإن أبا إن أبى مرضاش يعني إن أبا نعمين شاذ الشيء عالما عالما, بطل الصلاة. إن أبى عالماً بطل الصلاة يعني إن أبى عالما عمد إن أبى عالما عمد طيب أبى عالما عالما يعني إيه؟ عالماً بأن هذا الفعل حرام مش جاهل ولا شيء، لا ده هو عالم بأن هذا الفعل حرام وفعل ذلك عمد، فعل ذلك ايه؟ عمد، لجاهلا ولا سهوا ولا نسيان ولا شيء يبّ بطل الصلاة لترك المتابعة الواجبة بالعضل ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يقش على إلعقاب عن تهديد النبي عليه وسلم يقصد تهديد أن يُسَلَّم له أما يخش الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو, أو صورة حمار يبقى وعيد هذا الوعيد الأكيد أو الشديد يعني لا يكون على مكروه ولا يكون على غير محرم ولكن على إيه محرم لو كان له صلاه ترجى له الثواب ولم يخش عليه العبء خلفي نبي عالم عمد بطل الصلاه ولا صلاه ناسي وجاهل يبقى الصلاه لو سلمني انسان ناسي أو جاهل الناس معذور طب الجاهل امال هنشوف الجهل بين اقه وبين الناس ولا ايه بالظبط جهل في بين المسلمين في بلد ولا في كفار جاهل في بلاد مسلمين وجاهل بين الناس وبيحضر دروس علم إبا يعلم الجاهل يعلم إبا لا صلاة ناس مجاهل الحديث عفر امتي عن الخطأ والنسيان أنا يقول أقول أن الصلاة تكون إيه؟ صحيح لو إن, أن إنسان رفع أو ثلاث قبل من جهل أو نسيان تكون صلاة صحيح قال يسن التخفيف يسن الإمام التخفيف مع الاتمام مع الإتمام مع الإتمام ما لم يؤثر الماموم التطويل يبدو يسن الإمام التخفيف مع الإتمام دي برضو مسألة من المسائل المهمة جدا يعني برضو نحب نعرفها حديث أجريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وإذا الحاجة وإذا صلى النفس فليطول ماشي. ده حديث روى الجماعة مسألة التطويل والتخفيف دايما نجد أن بعض المسألة الناس ينكر على بعض الناس يقول له أنتوا بتطولوا تتخفف شوية ده أنا مريض ده أنا صاحب عمل انا شغال انا بحب اريح شويه بعد صلاه الفجر ساعه ولا بتاع عشان اروح العمل انتوا بتطولوا انتوا كذا غير بيقول لك لا ده مش تطويل ده تقصير طب يا ترى نعمل ايه بعض الناس عاوز نطول بعض الناس عاوز نقصر بعض الناس عاوز ما ينساش خالص وقت ده يا ترى احنا بنعمل ايه الصرايه دي والله نشوف لا هرجع لكلامي ولا هرجع لكلامك انت تفكيرك مختلف عن تفكيري تفكيرك بيختلف عن تفكيره عقلك بيختلف عن عقلي وعقلي بيختلف عن عقلك يبقى مش هنوصل لحل مش هنوصل لحل إبا ساعة الاختلاف فإن تنزعتم بشيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم إبا نشوف السنة جاءت هنا بيقول يسن الإمام التخفيف مع الإتمام, التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراء وهي التنفيج قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن, فإن كان كثيرا لم يخل مما لم يخلو ممن له رض إن كان الجمع قليلا يعني يجوز تطويل مشكلة كل انسان على حسب وضعه فإن كان كثيرا لم يخلو من مم له رض الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يقول تلزمه مراعاة المأمون وإنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع ليس له أن يزيد على القدر المشروع ويزيد وينقص للمصلح كما كان عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا أحيانا عليه الصلاة والسلام إبقى مسألة التطويل والتقصير مرتبطة بإيه؟ بداية يعني الشرع جاء بالتأليف ولم يأتي بالتنفيذ. إبقى أنت ما تنفرش الناس. طيب المسألة الثانية نشوف القدر المشروع أو القدر اللي كان بيصلي به النبي عليه الصلاة والسلام نشوف كان بيصلي به صلاة الظهر بإيه بالعصر بإيه بالنغرب بإيه بالعشاء بإيه وكل هذه الصلوات جاءت الأحاديث في جب نشوف القادر اللي كان بيصلي بيني النبي مصلب أحيانا كان يزي أحيان كان ينطق أحيانا كان بيصلي بقادر والضحى والليل إذا سجد والنازعات عبزة وتولى أحيانا كان يصلي بالطور عليه أحيانا كان يصلي بالعراص عليه السلاط والسلام كان يأم بالصفات عليه السلاط والسلام كان يطيل ويقصر على أحزاب الحاجة عليه السلاط والسلام يب القادر اللي هو المشروع بقدر زين بقدر ايه بقدر زينه ده امر الامر الثاني على حسب الجامع على حسب الجامع القل او والله لو الجامع كتير يعني العدد كتير في الناس يبقى غالبا معذور معذوريين الناس ده عنده مرض ده عنده سلس وود ده عنده فريد ريح ده عنده الكلى تعبى ده عنده استطلاق باطل ده عنده مغز ده عنده القولون ده كذا ده كذا في اعذار كتير جدا اذا كسر الجامع غالبا يكون في اعذار كتير يبقى اللي بيكون يكون فقيط وعندو علم يخافر. شوفوا الحرم صلوا يعني أكثر من 20 ركعة وما 21 وعشرين ركعة أو شيء ومع ذلك على طول على طول صلوا إيه يبى يكسر عدد الصلاوات يعني في عدد الركعات ويقلل في عدد الآئن في عدد الآيات يكسر في عدد الركعات ويقل دائما الحكمة والفقه اللي فيه كثير من الناس جمع ألواف ملايين يبقى يكسر فهم الآئن يكسر فهم الأمراض يكسر فهم هذه الأشياء لكن إذا قال العدد أنا صاحب الحي صاحب المكان أنا إمام مسجد وبعد الحي بتاع في 5-6-10-20 عشر معروفين أبو أحمد و أبو علي و أبو محمد و أبو فلان معروفين دول كلهم وكمان آخروا التطويل هم اللي طلبوا بلوا تطوير بنا لا يوجد مشكلة يبقى نعمل إيه؟ يقول رحمه الله الشيخ الإسلام تلزمه مراعاة المأمومة تلزمه مراعاة المأمومة والله إذا المأموم آخر التطويل يبقى نطول آخر التخفيف بالخلف لكن طبعا المأموم اللي هو إيه؟ جملة مش واحد يقول لك طول والكل يقول لك قصر لا جملة ما إذا كان العدد قليل إذا كان العدد قليل والتخفيف كويس التقفية كويس في كل الح... في كل الأحوال ما الإنسان يحاول شيء يطول لكن سلمنا إحنا عاوزين نفهم القرآن في رمضان مسجد ويوم جماعة يصلوا معانا لا أنتم بتطولوا ما ت... ما ت ما ت ما تطوروش اللي ما تقدموش والشرط تقدمه كيف بس تصلوا به بنص ربع ولا تع ولا ربع ربع في الراقة يا ترى هل يعني التزم بذلك لا المسجد مش حاجة عليك دافيد ميت مسجد يبقى ما عجبتش الجامع ده روح الجامع ما تحرينيش ما تحرينيش ان أسمع القرآن, وأقرأ القرآن بالقران لا سمع في شهر القرآن والله الجامع ده تطول اللي فسحه تروح الجامع الثاني الثالث لا في ما عليك كما ان لا أحجر عليك أن تصلي معي أنت برضه ما عليك ان تايد تزمني بايات معينه او قدر معين يبدا ده الواحد ما إيه يعني خش في صدام مع الناس سياده مع الناس اللي هي الناس يعني بس حدس عهد بالتزلان أو حدس عهد بالصلاة مثلا تتألفهم يتحول بقدر المصداق إن أنت ما إن انت يقول وانتظار داخل يشق على انتظار داخل إلا يشق على المأموم انتظار داخل إلا يشق على المأموم انتظار داخل انتظار داخل إلا يشق على لحديث ابن أبي اوفا كان النبي عليه السلام يقوم في الرتعة الأولى من سلطة الظهر حتى لا يسمع وقع قدمه هذا حديث رؤوا الإمام أحمد وأبو داود ولكن من حديث الظهر وسبت عنه عليه السلام والسلام الانتظار في سلطة الخوف لإدراك الجماعة لإدراك الجماعة وهذه أيضا مسألة كثير من الناس يعمل كثير من الناس يعمل يقول سنه. انتظار داخل إلا أن يشق على المأمر السورة إيه الصوره الإمام رافع الامام حس بجلبة في المسجد ناس من المسجد داخل المسجد والامام رافع حس انه بيمد شويه بيسرع شويه عشان يدرك, يدرك الركوع هل يا ترى الامام يشرع له يجوز له ان ينتظر ولا يرفع لا يبالي بالداخل هنا مذهب بالحنبل يقول يسام يسام انتظر داخل الا من على الماء الحديث الذي ذكره حديث ضعيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعه الأولى في صلاه الظهر حتى لا يسمع ماقق قدم تحت ضعيف لكن هنا عنده اللي بعد. اللي بعده. ثبت عنه, عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاه الخوف لإضراب الجماع. لإضراب الإِلِ الجماع. في صلاة زي ما احنا نشوف في الصور. بتاعت بعد كده. ان صف يقوم خلف الإمام ثم يكبر الإمام ويقرأ ويرجع ويسجد والصف الذي خلفه يفعل حزين. الصف الثاني لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل هذا الشيء، ولكن يتقدم يكون مكان الصف الأول، الصف الثاني، مكان الأول، والأول يرجع أي فرد الثاني وبعدين إن ينتظر الصفين في آخر الصلاة لكي يسلم أي بهم جميع، لكي يسلم بهم جميع، يبدل العوز إلى يستدل بفاس الشيء، فالمسألة ديال على حسن، الحسن على الطابة النظارة هنا انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، سلمنا اللي داخل ده. يعني ماشي على مهله او لسه هيتوضى او رجل كبير في السن على مهله وانا ركحت وبقال فترة فتره راجع هشق على الماموم مع مع المامومين فيهم ناس عاوز جسم كبار السن في ناس عندهم ظروف ظهره تعبه اذا اذا كان في مشقة، لا يرفع يرفع لا تبالي بمن خلفك بمن خلف بمن ممن هو داخل المسجد والله اذا كان شيء يسير ما فيش مشكله اذا كان شيء يسير ايه ما فيش مشكله بعد حسب إيه على حسب, حسب الحال يقول ومن استأذنتهم رأته ومن استأذنتهم رأته أو أمتوه إلى المسجد كره منعها وبيتها خير له الحديث ده يمنع إلى الله مساجد الله وهو خير لهم وليخرن تفلات اتفق الحديث رواه أحمد وابو داود وإحاديث يعني صحيح من استأذنتهم رأته أو أموت. ويعمل المسجد كلها منعها وبيضوا خرو لها. إذا معك الآن إذا المرأة، المرأة، الزوجة، الزوج. أنا عاوزة أطلع أصلي الجمعة، أحضر الجماعة، أصلي حتى درس عين مشي. يا الحكم يكون أين؟ كلها منع. يكره لك أن تقول لها لا. لك أن تقول لها. لكن إذا إذا إذا لها ولا تمنعها. ولك ولكن قولت بالحديث. زكرها بالحديث، وفي الحديث النبي عليه وسلم اللي هو يعني لا تمنع إمام الله نسرين الله وبيوتهم نخرجهم البيت خلي المرء لأن الأصل في المرأة تمقص وتقرف في البيت وقرنا في بيوت ولا تبرجنا تبرج الجارية يقول يبقى البيت المرأة أفضل فصلينا هي عاوزة تطلع درس علم وانت مش من أهل علم أو انت مش طلاب علم ما بتعلمهاش هش ولا شيء عاوزة تعلم جينا تطلع ما فيش مشكلة بس لما تطلع تصلي الجمعة أو الجمعة أو تحضر درس علم يبقى بضوابط شرعي هذه الضوابط مصورة في الحديث واللي حضرنا وهم إيه تفلت التفلة اللي هي غير متطيبه غير متبخره غير متزينه ما تطلعش بزينه ما تطلعش متبخره متعطره بحيث يحدث منها ايه فتنه اذا كانت والله بالطاقه الشرعيه لللباس والزينه وهذه الأشياء يبقى يجوز لها ان تظهر لها ان تظهر ويقرى لزوجها ان يمنع فصل في الايمان فصل في الايمان قل الأولى بها الاجود قراءه لأفقى ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاه على فقيل أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأفقى والأورع ثم يقرا وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق ولو عبدا أحق والحر اولى من العبد والحاضر البصير والمتواضع اولى من ضد برضو الإمامة باب الأبواب العظيم المهمة احنا برضه نحدد ان فهمها الاولى بها الاجود قراءه الاصحاب يبقى الامانه مش اي حد يتقدم مش هي مش يعني مش شيء كويس إننا نقدم الإمامة الإمامة ان نتقدم للامانه مقدمون للامانه وان تصدق حلو حل وقضاء قضاء مين اللي تقدم الامانه الاصل الانسان يعني اذا عظم علمه وكبر علمه ويعني اشتد خوفنا من الله تبارك وتعالى الاصل ان هو بيبعد يبعد دايما يبعد عن عن التصدر يبعد عن اللي هو يتصدر لازل الاشياء سواء الإمام الصغرى الإمام الكبرى يكون هو يؤخذ منه الاوامر والنواهي لا يبعد يبعد هو الثقه الثقه في الصغف. الصغف الحراسه في الحراسة في اي مكان ده كل ما تقدم بالانسان العلم والسن الاصل ان ايه والورع والتقوى ابعد يبعد عشان نحط امام كده كده مش مساله شهوه مش مساله شهوه انا عاوز اصلي ديكم وانا اللي اصلي ديكم واللي واللي اللي بنيت عليه واجرت عليه واللي نشاته هو لا لا مش مساله كده خالص مش في ضوابط شرعيه ماشي لابد يتقدم الامام بضوابط شرعيه لا ولا من ولا النفس ولا حب الظهور ولا السمع ولا الشكره والفرشره والمنظره مش الاولى بها الامام الاجود قراءه الافقه الاجود قراءه بمعنى الاحفظ الاحفظ حفظ جيد لعل فلان وفلان حفظ كثير من الناس حفظ بس مين اكثرهم مين أقلهم في الحفظ وجود وحفظ متين يبقى الاجود قراءه الأفق لجمع المرتبتين يبقى والله إذا كان حافظ وحفظ متين ما شاء الله وكمان فقيه فقيه يعني بنور على نور على إيه؟ على بين فقه وبين بين الحبس لا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقه ام هي مساله مش متخيله اصلا مش متخيلة. ولكن يعني يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته لا يعلم فقه هنا اهي ده يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي قد قد يكون الإنسان مولع مشغول بحفظ القرآن وهو جامع الخالص معروف حتى في قصر هل يقدم يعني يقول يقدم قارئ لا يهلو في قصصاته على فقيه أمي طبعاً فقيه ممكن يكون أمي يظهر على فقيه أمي هل ممكن يكون فقيه أمي ولا مش ممكن هنا فقيه أمي مش متخيل مش متخيلة خالصه ولكن لعل يقصد فقيه امي بمعنى امي في ايه في فقه الصلاه في فقه لا يعرف فقه الصلاه أمن هو قوم مش شيء حتى هو يقصد ايه فقه الصلاه لحديث حديث يا ام القوم اقراهم لكتاب الله يا ام القوم اقراهم يلقاهم المعنى ايه معنى الحفظ معنى الايه الحفظ اقراهم يعني احفظ لكتاب الله فان كانوا في القراء سواء ان كانوا في القراءه سواء قال إن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم. فأقدمهم. إيه إيه القوم من طيب إيه عندنا كلهم يعني حفص كلهم في القراءة سواء فأعلموا بالسنة شوف الأفقه شوف الإنسان لو حافظ مرتبا واحد أو المرتبا الثاني نشوف لا فقير ولا ذا فقير زين كان واحد حافظ فقير واحد حافظ مش فقير يقدم حافظ لي الفقير طيب إن كانوا في القراءات سواء أعلام في السنس فإن كانوا في السنة سواء فأقدموه من أقدموه إيه يبدأ هذا الترتيب طيب سُمَّ الأسن سُمَّ التساو في هذه الأشياء كلها يبدأ إيه الأسن اسم القول النبوي صلى فيمكنوا في الهجرة في سوات فقدموا سنًا، أقدموا سنًا يعني إيه؟ الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم: ولي أمركم أكبر، ولي أمركم أكبر. نشوف فين؟ جب إنسان حافظ وإنسان فقير وإنسان كبير في السن. جب حافظ وفقير وكبير في السن. والله حافظ نشوف حافظ بس ولا حافظ فقير لأ حافظ وفقير يقدم. لا ده حافظ وفقير وأكبر سنًا جب يقدم على من يوجد ومن يكون في عزمه. ثم الأشرف، الأشرف الحقن لإمام الصورة بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموه، حديث صحيح، وحديث الإمام قريش، من قريش معنى الأشرف مش الاشرف من علا معروفة يعني واللي حسب ونسله، لا الأشرف هنا بمعناها منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال بيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الصدر. وهو ليس حافظ وليس بقي، لا يقد لا يقد. ثم الاطق والاوراق لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله الاطق يبقى الاطق والاوراق يقدم في انسان تقي انسان ورع اذا بعد التسوق في هذه الاشياء لاحظ القران ثم يقرا ثم يقرا تبقى القران هذه القران القران قران قران قران قران مع قران متخيل التشاحن ايه يعني ايه لا خطأ مش متخيل ابدا مستحيل انسان يكون على علم وعلى فقه وعلى شيء وبعدين يتنافسان مش متخيل مستحيل تكون شيء ان واحد يعني يتقن وحفظ القران وفقه وعالم وكذا وكذا ومع ذلك يتناحى لا قدموني انا لا وقد لأ ان لاحظ المستحيل احسن الشيء لكن معنا مع التشاه في البعد مع التشاه في البعد إنت لا تنسيبني أخوي أول مني فأنت تقدمت لا أخوي أول مني مع التشاه في البعد وكتشفي التناحة وكتباثوا لا أنا إبا في البعد ده كله له عمي يقول لا لا خلاص لا حد عاوز كلكم لكم يعني خلاص نعمل قرعة ولا تقع القرعة إنت إيه؟ هيصلي هنا إيه؟ وصاحب البيت الصالح للامام احق بها ممن حضره في بيته الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته برضو أدب من الاداب لو انك نزلت ضيفا عند إنسان. عند انسان وحضره الصلاه حضره الصلاه او كنت مسكرين مثلا وبعدين اتاخرت او نزلت او في شيء حان وقت الصلاه ويصلي بك هذا الانسان وحان وقت الصلاه هل تصلي بهذا الانسان ولا ترى ايه لين عليه طيب صاحب البيت أحق بالإمام, أحق بالإمام. بس يطلع أحق بالإمام امتى يقول صاحب البيت الصالح الإمام الصالح الإمام أحق بها ممن حضروا في بيت الحديث لا بي يؤمن الرجل الرجل في بيت يب لو أنك نزلت ضيفا عند انسان يب لا يجوز لك أن به إماما إلا مع إذن إلا إيه إلا مع إذن فوصل لا يقرأ الفتحة، أم لا يقرأ الفتحة ولا يحفظ الفتحة، بأما لكم حدثين، إما يصلي وحده لو يصل وحده، وأنت تصلي وحده أو أنك إيه تصل به بعد إيه بعد إيه؟ وإمام المسجد ولو عبد أحق، إمام المسجد ولو عبد أحق بالإمام، لأن ابن عمر أتى أرض اللهم، شوفوا القصة الجميلة الغريبة دي إمام المسجد ولو عبد أحق بالإمام بتاع الجامعة. نقدمنا الآن قلنا إن صاحب البيت أحق صاحب البيت الصالح معنى الصالح للصالح إمامه يحافظ الفاتحة يجيد الفاتحة على الأقل طي فلا يجوز الإنسان أن يفتعد عليه ويتقدم عليه إلا بإذنه زيه بالضبط إمام المسجد حتى لو عابد حتى لو إيه؟ عابد مشهور حتى لو لم يحفظ القدر الذي يحفظه غيره حتى لو, لو يحفظ القادر بيحفظه وهو امام امام المسجد مقدم قال وإمام المسجد ولو عبدا احق بالامامه فيه لان ابن عمر اتى ارضا له ابن عمر له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له مولى لاحظ حديث كان مولى لابن عمر الموله الايه اللي هو عبد واعتق ده تعرف المولد عبد واعتق كان مولى عند ابن عمر نفسه ماشي ابن عمر اتارض له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معه فصلى ابن عمر ايه نعم فسالوه ان يا يؤمهم. فابى وقال صاحب المسجد احق صاحب المسجد إيه؟ احق يب تخيل ابن دتا عبد طيب ممكن بن عمر يعني ده عبد عنده وكان ينفق عليه وكان يقصه وكان برعه وكان وكان لعنه مثلا خلاص يستحي العبد ويقدم بن عمر مع إن عبدنا كان محبوب جدا في الصح كان محبوب جدا جدا حتى نسخة دموه سحب مشطوي قدموا على طول يعني لعند تأخر وقدموا فرح سورة بذلك يعني اتبسط بده لا قال صاحب العين المنزل أو قال صاحب المسجد أحق وده حديث حسن فقال أبو سعيد مولى أبي سعيد تزوجت وأنا مملوك. شو برضو القصة ديّة اللي دي هي القريبة ديّة؟ دي. نفس الصورة كان مولى برضو. أبو سعيد كان مولّي. بيقول تزوجت وأنا مملوك. وأنا مملّ. <تصفيق> فدعوت ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النزور كرمين كان أقل واحد فيهم افضل منه كانوا أبو سعيد أبو ذر أبو ذر ومن مسروق أبو ذر النبي عليه الصلاة يقول فابو ذر ما أظلت الزمان وما أقلت الغبراء أصدق له من, من أبي ذر طيب ومنهم ابن مسعود فقيه الصحب، فقيه الصحب طبعاً إيه؟ إيه فقيه كبير في الصحب، وحذيفة، اللي هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام إيه بالثلاث الأولات؟ إيه اللي حصل؟ فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصل، تقدم أبو ذر ليصل، من الإمام؟ الإمام من؟ الإمام الأصلي من؟ من عريس العرس الإمام الأصغر لي هو العريس ناجي الدوق لبتع تدب العريس ماشي. قال أبو سعيد نول أبو, أبو سعيد ده كان هو العريس وكان هو الإمام أبو ذر يعني ظن إن هو يجوز في فج مشكرا ونسب فأتقد اللي حصل الناس سكتوا. فقال وراء ترحي الإمام فالتفت الى اصحاب الفقره ان كذلك يعني فعلا انا غادر الامام انا ناسي كذلك او نعم قدموا قدموا والله في ادب عظيم يعني نحتاج ناخذ وقت يعني وكلام طويل هذه المساله لاهل علم ولكن الوقت ليس هكذا شوف الادب شوف لا تغضب ولا تضامس ولا زيعه انت كشفتوني قبليه انا مش اهل يعني الناس صار ذكري ده انا كذا ده كذا بالله عليك لو حصل معك حصل معاك هتعمل على الاقل خالص هتكونها في صدق على الأقل الشيء ده هيوغر صدق لكن ده ما حصلش ده كان اصحاب النفس بعدل كده بالمرابع اختلافنا مو كنا نتقاتل على الإمام ان الشيء ده وممكن لو دخلوا اخر صلى امام وانت ما دخلتش تقول في نفسك لو ما قلتش حتى بلسان الحال المقاطع دوله بالسك طب ليه أنا احفظ منه اصدق منه واسن منه واولى منه وندعمه وفي ناس ابتدوا على ايده وان الاسطوانه اللي بتاعتي واخد بالك في غلط هو لكن فسبحان شوف ده تقدم، ومن ده أبو ثار يا أبو ثار يعني قلام يعني إذا وزعت على يعني أهل عصرنا يعني وزعت عليهم علم وطقوة وورع وقراء ومع ذلك قال أحق كذلك طب أنا أسفل أقدمه، وده كان الموجه وده كان, كان عبد أنا أقل منه مراحل قص نفسك في أدب يجب أن أتعلم أنت إمام جامع في بلدك في حيك في مكانك ما تروح أي مكان ما تنتظرش ناس يقدمونك وخلّك تقرش إيماناً لا تحطش في الماء ممكن، كنّاً وما بلاش الشيطاني السهوية يبرش حظل نفسه وحب الظهور أنت أنا أمام وأنا معروف وأنا بخطف في المكان الكبنى وأنا في المكان الفلاني، وأنا هنا يبّ يقدموني، ما فيش حدي مقدم وأنا أخرى كنّاً، ماشي، ومشان أعتبر لقات يبّل ورد المقصود أنت إهضم حقاً، إهضم حق نفسك، ماشي وانت ما تخليش الشيطاني ف عليك التامين في المكان انت فيه. عليك التأمان في اللي انت في الجامع اللي لكن عشان كمان عاوز كل مكان تروح انا هنا قدموني لا مش حد قدمت وكفايه عليك كده الحر اولى من العبد الحر واكون من اهل مصر الحر اولى من الايه من العبد طبعا لأن العبد لا يجب على صلاه جماع والحاضر اولى من المسافر الحاضر اولى من من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاه جماع يبقى الحاضر اولى من مسافر لانه ربما قصر اقواله ربما قصر ففات بعض ففات المأمومين بعض الصلاه جماع. يبقى بقى دي مساله مهمه الحاضر اولى من مسافر أو ان الانسان مسافر وصلى خلف الامام البلد الإمام الحاضر يعني يبقى يتبعه وتم خلفه طب سلمنا انت كمسافر الناس مقدموك او انت بتلقي محاضرة في مكان في مكان ومسافئ وقدموك الناس يا ترى ايه؟ لا تتقدم لا تبليه تتقدم. انت السنة ام تقصر تقصر الربعيس ايه؟, إيه؟, إيه؟ تجعلها ايه؟ فهيفوت بعض المأمومين الحاضرين تركتين في جماعة تبليه ابدا تتأخر وقدميه غير. والله قدموك ما فيش مشكلة قدموك ما ايه؟ ما فيش مشكلة لكن الاول ما ذكر والبصير أول من الأعمى لأنه أقدر على توقف نجاسة واستقبال القبلة بعيد النفس. البصير أول من إيه الأعمى قد يكون هذا الشيء لكن يعني عشان أولوية أولوية ما لهش أولوية ما لهش بل لعل البصير بل لعل أعمى يكون يعني أفضل من, من البصير لكن هو بيعلل هنا عشان إيه أقدر على توقف نجاسة سلمنا إنسان في نجاسة سقط عليه في مكان معين مكشوف للسماء أو شيء ونزلت عليه نجاسه الأعمى لا يستطيع ان يتوقعها الشيء الثاني استقبال قبل استقبال قبل والله الامر ده هو استقبال قبل عنده ماؤومين وفي ناس يوجهوه ايه بموضوع المصور والاعمى الاثنين زي بعض جيتيف المتوضئ اولى من متضهن أول يعني عاوز يقول انسان متوضئ وانسان متيمم يا ترى ده اولى ولا ده اولى هي دي زيدي، دي ايه زي دي مفيش مشكله متوضئ زي الايه المتيمم يقول لها أن الوضوح يرفع الحدث يعني مو هو التائم يرفع الحدث يبقى الاثنين زي ايه؟ الاثنين ايه؟ زي ايه؟ <تصفيق> هو هنا كلمة أولى يعني كلمة أولى يطرى معنى يطرى معنى ايه؟ الفضل فقهاء محسوبة ومعدود عندك يحرم؟ عندك ينباغي؟ عندك أولى؟ عندك يستحب؟ عندك يندب؟ عندك مكروه ماشي فالاوله هنا معناها يا ترى هل عكسها يكره لا مش معناه الاوله مش معناها عكسها يكره الاول الاولويه لا تنفي الكره يعني لا تنفي الكراه الاولويه لا تعني ايه لا تعني الكراه يعني مش معنى كلمه اولى يبقى هي مكروه يبقى كلمه اولى لا تعني انه مكروه ولكن معناه هذا يجوز وهذا يجوز ماشي ده جائز وده جائز لكن هذا ايه اولى هذا ايه افضل يعني تكره إماماً غير الأول بلا إذن. تكره إماماً غير الأول بلا اذن عليه. تكره إماماً غير الأول بلا إذن. طيب وقبل كده اللي يحبه. ما المعني تكره إزاي؟ المكاء الكلام ده مش في إمام مسجد لا. تكره إماماً غير الأول بلا إذن بمعنى إحنا مجموعة من الناس وبعدين. واحد كده تقدم ولا شيء تقدم من نفسه كده وصلت أنا صلي وصلت مجموعة مسافرين مسنين في أي مكان مجتمعين في أي مكان محصورين مثلا في أي مكان فتقدم عليهم بس في غير اولى منهم في غير أحفظ منهم في غير اورع منهم في غير منه منهم ايه إيه قال توكرة إمامت غير الأول بلا إيه بلا إيه يبى فيه ناس من أهل العلم وأنا أخذ تقدم عليهم وانا مش إمام مسجد يبى استازينهم اليوم استزينه الأولى فشح يقدم إيه يقدم نفسه ولاج الناس إله تقدم طقرا إمام غير الأول بلا إثمه ولا تصح إمامه الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غير ولا تصح إمامة الفاسق لا تصح إمامه الفاسق إلا في جمعة إلا في جمعة. وعيد تعذرا خلف غير بالطبع المساله المسألة دي يذكرها العلماء بناء على زمنهم بناء على زمنهم إن كان في جمعة واحد بس كان في جامع جامعه جامع جامعه للناس جامع. العام ناشئ فهو لو ما صلش في العيد لو ما صلش الجمعة حيفوت لي حيفوت العيد والجمعة بيعمل لي الصلاة خلف الفاسد وخلاص قال ولا تصح امامه الفاسد الا في جمعه الا في الجمعة وعيد تعذرا خلف قول تعالى فمن كان مؤمنا كمن كما فاسقا لا وروى ابن ماجم عن جابر مرفوعا لا تأمن امرأة رجل ولا عربي مهاجر ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقره بسلطان يخاف صوته وسيد بس لحد الصعب وكان ابن عمر يصلي خلف الحج ابن موسكي معروف كان يعني يزبع في المسلمين يسبح المسلمين ومع ذلك ان ايه ابن عمر وصلي خلف الحجاج قال وكان ابن عمر وصلي خلف الحجاج والحسن والحسين وصليان وراء مروان وراء مروان ناشي مروان الخليفة وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فجرة عمل الكباج بس ده حديث ضعف. وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع وقال حسن البصري صلّي عليه بالعهد صلّي عليه بالعهد لا صحيح من حسن البصري ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن هو محصور هو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل عليك ما ترى ويصلي لنا إمام فئتنا ويصلي لنا إمام فئتنا ونتحرج فقال أصلح في الكلام الفقير قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإن فإذا أحسن الناس فأحسن معه وإذا ساء فتجنب ساء ما اللي على الناس يقول لا طرمنا محصور ولا معدش بصل فيكم مم واحد بسهولة وسجنوني ما صليش رابط لنا ولا مش, مش أي أحد يصلي صلورات الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أسوه فيه فاشترى بسات يبغى والله إذا كان إنسان مشهور بالفسق بشرب الخمر إنسان خمورجي بشرب خمرة بشرب مخدرات بشرب بندو مشهور لا يقدم الإمام لا يقدم لي سلمنا فرد نفسه على نفسه خلاص بيصلي بالناس ببفردة بالعبيدة لا يبغى خلاص صلّي تأييجه مثلاً في أي مسجد الكلام ده أو او عيد، او هي لان العيد الان والله بيصلي في المسجد الفلاني بيصلي في الخراي الفلاني بيصلي في المكان الفلاني يبقى معجز الاول اول كان مكان واحد بس فلو فاتوا الجمعه ما صلىش خلف هذا الفاصق هيفوت الجمعه ما صلىش هذا العيد هيفوت العيد لكن الوقت ما شاء الله في كذا مصلى في كذا مسجد يبقى مش مرتبطين ببعض في الكلام انسان مشروب الفسق، يبقى فسقه ظاهر بيشرب خمره انسان سارق انسان تاجر يبقى تصلي ايه خلفه ده بالذات لا تصلي خلفه يبقى ايه انسان يعني ما صرح الحال انا ما اعرفش يبقى لا او مر او نقب عن ايه عن هذا الانسان وش قلتش اسال بلدك ضب ايه وبيشرب وسجله لا مش شربش يشرب خمر ولا لا طالما صرح الحال يبقى لا ينطق الانسان عن هذا الايه يبقى من صحه صلاته ونفسه صحه صلاته ودنياه قال وصحه امامه الاعمى والاصم تصح امامه الاعمى والاصم تصح امامه الاعمى والاصم سلمنا انسان اعمى سلمنا انسان اصم صم اللي هو ايه لا يسمع تصح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف ابن عم مكتوم يا ام يأم الناس وهو اعم هو ايه هو وقيس عليه الاصم وقيس عليه ايه بالاصم تلاحظ كلمه تصح تصح بس لا تستحب ماشي بس إيه؟ لا يستحب، يبقى امام اعماء امام اصم يبقى هي تصح مش خاطئه لا تصح طيب انسان اصم يتصفق له بس لا تستحايل هينا ده سلمنا ان هو اخطط الصدق نسى الصدق الناس هنا بدهه انت بيه مش هينتبه طيب ممكن ينبهوه بال باليد مثلا كده ماشي يلمسوه كده يظن ان حد بيتعالى معاه ولا بيفهم ان هو بيضرب ولا شيء يد بالغرض المقصود يبقى يكره بس مش معنى كرهها فاحرب او لا تصح يكره معلقين. مع الايه مع الصح قال والاقلف الاقلف لانه فكر مسلم عدل قارئ فصح صرا أو فصحت إمامته. فصح امامه الاعمى والاصم والاقلف الاقلف اللي هو إيه؟ الاقلف اللي هو غير مختوم غير غير مختوم يبقى تصح إمامته ولا ما تصح تصح بس طبعا متخله يعني, دي مدخلة زي يعني. مش إنسان مسلم يعني بدايته هي متخله انسان كان يهود او نصر وبعدين دخل في الاسلام وهو لم يغتسل هو ايه لم مسلمنا ان هو وبعدين ما شاء الله ربنا وحفظ القران وبقى ما شاء الله مجود ودخلناه يصلي ايه وهو ما اغتسلش نعم ايه ان ولا صحي على خلاف ما على كان كل له نصلاه حجه له, له ليه النزام جاء بالطهارة جاء بالنزال الانسان اقلف القول يكون بيكون عليه اسم ملكه الكمره الكاميرا ناب والكمره دي للجلد على ايه على الذكر على القبو الجلد طفل صغير ابن كده ولا البتاع واخد باله صغير ففي جلد مدلل جلد مدلل الانسان لو تبول يب في قطرات من القول محبوسة محبوسة في المكان ذا فكان لزبنا عباس إن هو يتوضأ وليست مع النجاسة هي تظهر وليست مع النجاسة يبي يصحح صلواه زاي يصحح حجوا زاي يبقى لا صلاة ولا عتمار ولا حد فالاسلام جاء قاطع زي القلفة بالخداع لكي يتطهر النساء إذا ما فيش نجاسة محبوسة في القول ولا شيء فدل عاوز يقوله هنا مراعاة الأهل لكن الصوام إن الإمام تصحي إن الإمام تصحي ووختة بعد ذلك. إحدى بعد سلام إب داء وع عليه السلام إحدى بعدما أتى عليه إيه سانونة سنة سانونة سنة, سنة, سنة إحدى بالقدوم عليه وعلم من الصراط الصالح قالوا الأقلف وكثير لحم لم يحي المعن والتمتان والتمتان الذي يكرر تاء مع الكراه في الكل الخلاف في صحة إيمامتهم ولا تصح إيمامة عاجزة عن شرط أو رق إلا بنفس كثير لحن. كثير إيه لحم اللحم والله اما لحن يعني لحن معنى معنا خطا يعني اما لحن جلي او لحن ايه او لحن خلف يبقى كثير لحن لم يوحى المعنى لم يوحى الايه المعنى يبقى معنى كثير لحن لم يوحى المعنى عاوز اقول تصح امامته ولا ما صحش تصح بس ايه لم يوحى المعنى لم يوحى ايه المعنى سلمنا في فاتحه الكتاب متقيره مقصوره في فاتحه الكتاب ينزال في فاتحه الكتاب يعني ما فيش إنسان بيدعمد مستحيل يدعمد حيل مع يدعمد يخطئ ببساطة أو جهش طيب لو كثير لح بس هذا اللح لم يحيل معنى لم غيرش المعاني غيرش المعاني عن معنى أو الآيات عن معناه إب بتصحي إيه بتصحي الذي يعني أما يأتي على حرف مثلا في الآيات أت يكرر الاراضي هذا كله حشين الاراضي الاراضي كده ار ار ار وجناته عليه الكلمة الفاء فاء وطبعاً ف ف ف وجناته عليه الفاء يا يقول حكم دول كلهم صلاتهم صلاتهم صحيحة وانميتهم ايه صحيحة بس مع القراء مع القراء في الكل الخلاف في صحة امام في الخلاف في صحة إمامات. ولا تصح عن شرط او ركن الا لا تصح امامه العاجز عن شرط او ركن إلا, الا بمثل الا بمس لا يحسن صلاه الفاتح الانسان فرض ركن ايه بلا يجوز الانسان يقدمه ويصلي به إمام بل الا انه الاخر اللي هو يحسن الفتح يصلي إمام او أنهم يعني مصلي ايه Allah! أشهد لا حول ولا قوه قال أولا تصف إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثل يعني المسألة دي مش نبق عليها ولكن سلمنا في صورة من الصور المشيها لو أن انسان يعجز عن قراطة الفتح يعني لي بل قراطة الفتح أمي وبالثالث مش يصلي انسان خارق وصلمنا إنسان عاجز لمرض مصلى جالس والقيام ركن في الصلاة طيب هل يا ترى لو صلى بالناس ولا تصحي ولا تصحي الإمام ولا الإمام؟ بقول لا تصحي تصح شيء الإمام على كنوب تصح بس استس استسنا قال إلا الإمام الراث بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى ورأه قوم قياما فأشر إليه من فيس ثم قال إنما جعل الإمام اللي يتم به فلا تختلف عليه فإذا صلى جلسا فصلوا جلوساً, أجمعاً. فصلوا جلوسا أجمعا الصورة دي وقع وحصل لو أن الإنسان الإمام يعني حدثت له عين حدث الإنسان إمام راتب وصل بالناس صلوات الخمس وبعدين خسرت ساقه أو جوحشت ساقه أو إنه حصله شيء علا من علا مرض أو شيء لا يستطيع القيام في الصلاة طيب هو إمام هنأخره لا هو اللي, هو اللي ما يصلي بالناس طيب يصلي بالناس جالس، لا يستطيع أن يقف طب من خلفه هل يصلون قياما ولا يجلسون ولا إيب الظلام خلاف بن أهل العلم الراجع في هذه المسألة أن المأموم لا يكلف بالجلوس ولا يكلف إيه لا يكلف بالجلوس ولا يجب عليه أن يجلس بل يصلي قائما يصلي قائما خلف الإيه الإمام الجالس. لأن هذا هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه في مرض عليه الصلاة والسلام الحديث في البخير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يتغشاه الكرب ويتغشاه الألم فكان بين يديه ركوة فيها ماء فيأخذ ويصوب بالماء على نفسه فيفيق ثم يوش عليه ثم يفيق ثم يوش عليه فلما طال الأمر كانت في صلاة العشاء قال مرأة بكل فليصلي بالناس فتقدم أبو بكر فصلى بالناس فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخيف فبالنفسي قام تخطى قدماه بين الرجلين، علي والعباس أو رجلين فرأه أو أحس به أو بكر فتأخر القاقرة فقال سبّت مكانك كانك سبّت مكانك أبا فكان أبو بكر فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة فصلى جالسا لسه بكر خلفه يأتم به والصحابة يأتمون به ذا بكر وده كان آخر الأمرين من نبي عليه الصلاة والسلام نقول ابن قدام رحمه الله في المغني وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر من أقواله وأفعال عليه الصلاة فدل ذلك على أن الإيمان الراتب إذا حدثت به علة وكان قسرة صافة أو شيء وصل جالسا يجوز لمن خلفه أن يقوم وصل إيه؟ يصل قيامه طب سلمنا جلسوا. سلمنا ما فيش مشكل. لكن الأولى قال يجلس يجلسوا قال إيه؟ قال لا يجلسوا وذلك الراجح من حيث إيه؟ ايش ترك الإمام ركنا ان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاة اعاد لانه الاصل ولو لم يؤمر ولم لم ولم يامر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة لانه ترك ما توقف عليه صحة صلاة عوز يقول إيه ان ترك الامام ركنا ركن النار كان الايه الصلاه اللي احنا قدمناه او شرط مشروط اللي احنا قدمناه بس ركن او شرط مختلفا فيه مش متفق مختلفا فيه وكان هذا ليس مشتهى كان مقلد كان ايه كان مقلد. مش مشتهى لا كان انسان ايه مقلد وكان ايمانه صحت صلاته صحت ايه صحت ايه صحت امامه صحت امامه طيب من صلى خلفه معتقا بطلان صلاته حنفيه صلى وراء شاتان معتق ب والده عنده الالفاتح ده عنده الفاتحه ليس ركنا يا ترى الحكم يكون يقول ومن صلى خلفه معتقدا بطلت صلاتي اعاد معتقدا بطلت صلاتي ايه اعاد لانه يعتقد بطلت ايه صلاته ده كان مقلد اذا كان ايه إذا كان مقلت. قال ولا انكار في مسائل اجتهاد ولا انكار في مسائل اجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. ولا انكار في مسائل اجتهاد والله لو كان مجتهد يبقى الإنسان المشتهد والله إذا أصاب له أجران كما قلنا بس إذا أخطأ له إيه أجر واحد طيب هل نعمل شوشرة هل ننفصل بعض وبدع بعض ونعمل شوشرة أنت بتقول كذا وأنا وصل كذا والرجل كذا والداي كذا, كذا, كذا لا لا إنكار في مسألة ش يعني مسألة مختلفة فيها ومسألة شهادية يبقى الإنسان يعني لا ينكر وما يشوش وما يغابشي وما يعملش دوشة وشوشرة هذا الشيء ولكن يبين بالدليل يبين يقول الله الادين به الله عز وجل كذا كذا من اجل الدليل ايه كذا كذا بس بكل هدوء كل بصر لكن عشان يشوش واعمل دوشه يبقى لا يبالغي انقرا في مسائل الاجتهاد لكن كم صح و بالدليل وشيء بكل هدوء لكن عشان نصر الامر للتناحر اللي كان والخصومات اوبر صدر اوبر صدرك لا بلاش هذا الشيء لا يكره في مسائل الاجتهاد ولا تصح امامه المراه بالرجل ولا امامه المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في النفل وفي الفرض بالنسبه لا تصح إمامة المراه بالراجل ده كلام الجماهير المراه مينفعش تكون امام لا في الامامه الصغرى فضلا عن ايه عن الامامه الكبرى مينفعش ايه تكون هذا الشيء يبقى تصح امامه المرأة بالراجل ده كلام الجماهير اهل العلم عن هذا الشيء لكن سلمنا ان الزوجة في البيت مثلا لها اولاد بنات الاولاد بنات صغار وبعدين لها كمان أولاد بنين يعني صغار ماشي صبي صار ممكن تصلي وأنا ما صليش ممكن تصلب تصلب ماشي لا الصغار ما فيش مش أما لا كبار بلغين من فاحشي إذا أحدو متقدم وتصلي يبقى لا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبلغ في الفرد ده كلام الحنابلة ده كلام ليه الحنابلة ولا إمامة المميز بالبلغ في الفرد ده كلام الحنابلة مش وحدهم يعني في باب الامانه العلميه برضو. كلام الجماهير مش الحنابلة بس ده تصح امامه المميز بالبلغ للفرد يعني ايه صبي صغير سبع سنوات ثمان سنوات هل يصح يصلي بالناس صلاه العشاء صلاه الظهر صلاه المغرب صلاه الفجر صلاه العشاء ما ينفعش ليه قال لا تصح امامه المميز بالبلغ للفرد كان الانسان المميز ده غير بالغ وغير مكلف يبقى ما تصح صلاته في الفرد ده كلام الجماهير وكلام الحنابلة معاهم ولكن مش نوفقهم على هذا الشيء مع كلامهم كده قال وتصح امامته في النفل طب ايه اللي ايه النفل زي؟ ما النفل زي الفرض زي النفل اللي في النفل إن في الفرق. وده الراجل. وده وده الدليل الشافعي في المسألة. اللي صحت في النفل ليه في ليه إذا صحت هنا صحين؟ صحت هنا صحين؟ وده, وده قال وفي الفرض وفي يعني فريضة؟ صلات عشاء صلات كذا مثلا صلاة عشاء صلاة فجر يبقى مجموعة من الصبية الصغار مع بعض يبقى واحد منهم يتقدم يصلي إيه إمام به طب لو واحد تقدم وصلى بهم وهو كان صغير والمؤمنين في صلاة الفرض قال على مذهب الحنابلة والجمهير ما تصحش الصلاة ولكن الراجح صحة الصلاة الراجع صحة في الفرض وفي النفل بس نشوف ده اللي قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود ده اختيار عبد الله بن مسعود ده تويت وهو مش يشرع عبد الله بن مسعود شرّهش عشان هو يقول براحته ولكن ده فتوى ماشي لا يا الغلام حتى تجب له حدود ده معنى عب الكلام عبد الله ابن مسعود اختيار يعني ان ما يقدمش اختيار يبقى التقدم عليه اختيارا لا مش هنقدمه وده اللي بيحصل مع بعض الناس للاسف ان هو ممكن في صلاة التراويح في صلاة القيام ويقول لك احنا نحب الناس في الصلاه فالصابع الصغير ده صوته حلو فعشان نجمع الناس شير الإمام الراتب بالبال وحط ذلك ده, ده خطر ده خطا ما فيش حد قال كده من أهل العلم بل مختلف في صلاته كما إيه سمع قال عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم لا يؤمن الغلام حتى إيه يحتلم شغل ألباني بيقول لم أخف على إسناد الأول ولا التام ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل حق كل من نفل حق إيه كل من الصواب ان امامه المميز تصح امامه المميز ثمان سنوات سبع سنوات تصح طيب إيه على الصحة الدليل على الصحة إيه الدليل على, الصحة؟ إيه على الصحة؟ حديث عمر بن سلم حديث عمر ابن سلمة كان عنده حوالي سبع سنوات ثمان سنوات ولم يبلغ بعد ومع ذلك كان بأمي بيقوم. قومه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ده فترة نزول الوحي مستحيل الوحي يسكت على إيه؟ على مثل هذا الشيء وكان مع ذلك أم مقاومه فان كانت الصلاه باطله مستحيل ان الشرع ويعني يسكت عن هذا ليه يسكت عن هذا الشيء لكن لا يقدم اختيار لا يقدم اختيار ان الطفل الصغير, الصغير سبع سنوات ثلاثه تسع سنوات ما يبقاش فيه رجال كبار بالغين وبعدين يقدم اختيار ما يقدمش لا في الاذان ولا في الصلاة ولا في الإيمان الصاب الصغير ليقدم إليه ممكن هو ما عندوش الورع وما عندوش التقوى اللي تمنعه وتجعله يخشى ربنا تبارك وتعالى ممكن يحدث في الصاب وما ممكن يحدث في الصلاة ويتكسف من الناس إذا كان بعض الناس الكبار بتكسف ممكن بعض الناس يتخشف في الصلاة ويحدث في الصلاة يقول أن الناس تقول عني إيه ويتكسف ما بالك بقى من الإنسان الصغير اللي هو لسه لا عنده طق ولا عنده ورع ولا عنده خوف ولا رهبة ولا خش من ربنا يبقى لا يقدم إيه؟ لا يقدم اختيار لكن سلمنا واحد مدير في الشغل مثلا مدير في المدرسة مدرس زي ما وشوفنا مدرس في المدرسة وشيخ نفسه أو إن إنسان يعني او مدرس في المدرسة وبعدين في الحصة في في الفصحى المهم الأزن أزن بتاع الظهر وبعدين الأولاد سبقوه وصلوا وصلوا جماعة وصلوا يا ترى الحكم يكون إيه أولاد حافظين وبعدين بيصلوا جماعة ونزلوا في الساحة بتاعه الجنة في المسجد وفي المدرسة وصلوا فبعض المدرسين صلوا وراهم وبعضهم ما يصليش، والمدير طبعا مستحيل يصلي بطلب مستحيل يصلي هوا ما يعتقد إن صلاة الواد الصغر باطلة لا الصلاة صحيحة وعمر ابن سلم كان صغير وكان كبار من كبار الصحابة يصلونه إيه خلفه وما كانواش حافظين يب الصبر الصغير ابن يعني لو سبع سنوات ثماني سنوات وصلى يب الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة إبا المدرس نزل لك الأولاد في المسجد يقولوش ارجع يا ابن ارجع لأسي وثم صل وراءهم وتعمش لامعة تاني صل وراءهم الصلاة صحيحة ترمى الواد يحسن الصلاة ويتوضى بوضوء صحيح ويصلي صلاة صحيح ويقرأ قراءة صحيحة يبا يصلي خلفه الصلاة, الصلاة صحيحة على الراجح من كلام آه قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس بعلم يعلم ذلك ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك هذا كلام منضبط تصح مات محدث سلمنا إنسان محدث بس محدث لا بد أنه قيد يعلم ذلك إنسان يعلم أنه محدث هو يصلي بالناس يحرم عليه يحرم عليه ارتكب كبيره من أكبر الكبائر. وكفر على مهزة بالأحمد إذن الأرض المقصود انسان أحدث في الصلاة إما قبل الصلاة دخل في الصلاة وهو محدث ولكن لا يعلم يعمل إذن إيه؟ يعمل ايه يحرم الصلاة يقدم الإنسان. يقدم إنسان فبسلمنا إنه هو لسه بيكبر الله أكبر زي ما حصلنا بعض الناس فلما بنساله لسه الله نزل دي ما يلقش بالمأمومين، في إيش إيه؟ حصل إيه لا ده متاحم متاحم وجا يبصي وروح يتوضي يبوا أحدس هو أحدس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف إنه في, في في الناس برضه هذا الشيء فأمر الإنسان إذا أحدس في الصلاة أن يأخذ بعنف يأخذ بعنف وينصرف بحيث إنه إيه يصون نفسه فإذا حدث مثل هذا الشيء إنسان إمام حصل له شيء يفسره وأحدث أخرى ما تسألوه مش من باب الأدب تسألوه حصل لك إيه حصل لك إيه معروفة يعني أنه يكون حصل له أحدث في الصدق ناقل بيان هذا ده إن شاء الله ونكمل أي مرة أخرى سبحانك الله وحمدك أشهد والله استغفرك أستغفرك وعتوه